وهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لحوم يتفكرون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ بُضُلِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ولكل قَوْمٍ هَادٍ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 أنفسهم إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّر ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مَرَدَّله فلا مَرَدَّله وَمَا لَهُمْ لَدُونِهِ مِنْ, من وَالِدٍ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 طغوان وكرههم وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 هؤلاء لهم سوء الحساب ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم وبئس المهادر فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ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 ويدرئون بالحسن السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتسل عليهم الذي أوحينا إلي لِتَتْلُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ وَلَوْ أن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الأمر جَمِيعًا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا تصيبه بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله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 ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية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 وَإِمَّا لُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَرَاءُ عَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأَتِّ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا